بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علمه ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا ت لا عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 قال قسم آيات بغير عمدي ترونها وألقى في الأرض رواثيا تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأزلنا من السماء ما أ ثنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين